أو خي أنا تشكو ما الذى باكيا ان فإلى متى ستظل تبكي يا شاكية ان تعطبي نفسا ام تثير رماد عمي مثل النوائث ينتحب نسواسيا اتظن ان العز ينجو بك فالمجد صارق صائدا وأمانيا قلني لربك هل تريد نصيحتي إني سألتك فاستمع لسؤالي أوليس من متي في حياتي مرة لما لا يكون ختام مست شهادية لَمَّا سَمَتْ نَفْسُ الشَّهِيدِ مُطَالِبًا أَعْلَى الإِلَاهُ لَهُ الْمَكَانَةَ عَالِيَةً فِي جَوْفِ طَيْرٍ فِي الْجِنَانِ مُحَلِّقًا وَمُغَرِّدًا فَوْقَ الْقُصُورِ وَشَادِيًا ما اصفي يا الخلق في فردوسها والانبياء وصحبهم جيراني وارائي لاها للعالمين كما يرى بدر التمام على المشارف باديا سيعون يفوز بها الشهيد كرامه ان كن تذانب فقل لي ما هي فالذنب يغفر عند اول قطره وارى مكانتك في المنازل عاليه والقبر يؤمنه له وعذاب غافره ومن القيامه ناجيا ومتوجا تاج الجلال والقرار وشافعا في ذي القرابتي قاصيا اوجانيه ويثور القلب في اشتياق يمقدمه طلعه فيها الدواء اولدانيه طرف النوي ناتي ها جارحن سكر الجمال بلحظها متعديا مما رات عينا ينحو ضيونها سكنت لذا اذ لحظها اعماقيا مما نظر تحترت في قسماتها المستماريا نال فوارجانيه فاقت خيال الماد حين ليصفها سهب الجمال على الجمال فأرهي